ش ب ك ة و م ن ت د ي ا ت ا ل ش ي خ س ع و د س ت ه د ي ك ت غ ف ر ت و ب ا ل ك م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 ولا يعز موسوعه النابلسي قضيت للعلوم م الاسلاميه ي ا ونتوب ل ا ولا م من ج ا ء الله إ ي ك ا ل م لك الحسنى م ما د هديتنا على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 اللهم اجمع به ك ل م ة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وحد فيه صفوفهم اللهم اجمع فيه قلوبهم اللهم وحد كلمتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اجعله شهر عز, عز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر فيه في ف ل س ط ي ن و ف ي ب ل ا د ا ل ش ا م وفي ب ل ا الشام د ي ا يا حي يا, قيوم يا ذا ا حي قيوم ل ج ل ا ل و ا ا ل إ ك ر م ا ل ل ه م ا غ ف ر ل ل م س ل م ي ن و ا ل م ل م م ا ا ت و ؤ ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت ا ل أ ح ي ا ء م ن ه م و ا ل أ م و ا ت إنك س م مجيب ي قريب ع الدعوات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 و ا غ ف ر ل ن ا و ل و ا ل د ن ا و و ا ل د ي وجميع ه م ا ل م س ل م ي ن ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل م ي ت ي ن برحمتك ي ا الراحمين ا أرحم وصل ل ل ه م وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وعلى وصحبه على آله نبينا